فضيلة الشيخ في بعض الحمامات في الشركات وفي بعض البلاد الأجنبية توجد أوراق بدلا من المياه هل يصح أن يقوم الورق مقام المياه وهل يعد هذا في حكم الاستجمار قال العلماء يزال الخارج من القبل والدبر بالماء أو بالحجر أو ما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة يعني ليس أملس كالزجاج وليس له حرمة كالخبز أو الورق الذي فيه قرآن أو اسم مكرم وذلك لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود فالخلاصة أنه يقوم مقام الأحجار الأوراق المذكورة في السؤال وكل جامد طاهر قالع والله أعلم